حسابهم إلا على ربهم لو تشعرون وما أنا نبي طارق تَنكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالُوا رَبِّ إِنَّ قَوْمِكَ كَذَّبُوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأم كِلْمَشْحُون صوم ما امرقنا بعد الباقين ان في ذلك لا أحد وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ <تصفيق> إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ تَقُلْ لِلَّهِ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُرِيدَنَّ إِلَّا رِضْوَانَ اللَّهِ ۚ اتابنونا بكورلريعيد ايات تن تنسون واتكانخذون مصان يعلكم تخلدو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَقُولُ أَوَاطِئُونَ وَ قل الذي امدكم بما تعلمون امتدكم بانام وذن ونذن ناتي وعيون انني اخاف عليكم ما ذا بيو قَدْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ